وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرْدَ إلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَا بَلَغُوهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى وللله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أسألوا بما عملوا ليجزي الذين أسألوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسناء الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم